بسم الله الرحمن الرحيم أَرِفْ لَا أَمْرَى we gaan er niet We gaan er niet Ik zie اليه مرجعكم جميعا I'll see. لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ كانوا <تصفيق> يعملون. Amen. Uh -huh. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحان Well, Oeh, cool. een Goed. ZANG أَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عن عبادتكم لَغَافِلِينَ لفضيله الدكتور محمد 117. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلاف 118. تصرفون فذلك فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هم من شركاء 119. وثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا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 129. فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف مُن وَمَا يَفْتَنُونَ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِن 111. والذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقول 119. فلكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين um لفضيله Oei, het هو <تصفيق> قل يا أيها الناس قد جاء وشفاء فليفرحوا <تصفيق> قل ان الله اذن لكم ام على الله تفترون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل Leven موسوعه النابلسي <سؤال> ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قول رحانه <تصفيق> سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض 19. أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم وشركاءكم Oh uh... فأجاءهم بالبينات فأجاءهم بالبينات 119. <تصفيق> وتكون لكم الكبرين 119. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما Oh Ah, <tries> zijn فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا كثيرا من الناس عن آية وَلَمْ قَذِفُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي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 Thank لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين Lem Thank